فضيلة الشيخ عطية نعرف جميعا أن الإصراف بصفة عامة مذموم شرعا والإصراف في الماء أعتقد أنه مذموم كذلك فمتى أعد مسرفا كمسلم في استعمال الماء للغسل أو الوضوء؟ من المعلوم أنه من السنة في الوضوء والغسل أن يكون ثلاث مرات حتى يتأكد الإنسان من طهارة ما يغسله مع العناية بالأماكن التي تحتاج إلى مزيد من النظافة وما زاد على المرات الثلاثة التي عمت العضو كله أو البدن كله كان إسرافا منهيا عنه بالنصوص العامة المعروفة ذلك إلى جانب نصوص خاصة بذلك فقد جاء في كتاب كشف الغمة للشعراني حديث يقول لا تسرف في الماء ولو كنت على طرف نهر جار وحديث لا تسرف قيل يا رسول الله وفي الوضوء إسراف قال نعم وفي كل شيء إسراف رواه الحاكم وابن عساكر مرسلا وحديث لا تسرف رواه ابن ماجه عن ابن عمر وجاء في المغني لابن قدامه عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بسعد بن أبي وقاص وهو يتوضا فقال ما هذا السرف فقال أفي الوضوء إسراف قال نعم وإن كنت على نهر جار رواه ابن ماجه وعن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للوضوء شيطانا يقال له والهان فاتقوا وسواس الماء رواه أحمد وابن ماجه. هذا وروى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد وروى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسله الصاع من الماء من الجنابة ويوضئه المد والمهم أن الزيادة على ما يعم العضو ثلاث مرات يعد إسرافا وحكم هذا الإسراف أنه مكروه إذا كان الماء مملوكا أو مباحا أما الماء الموقوف على من يتطهر ومنه ماء المرافق العامه فإن الزيادة فيه على الثلاث حرام لكونها غير مأذون فيها أخرج أحمد والنسائي وابن ماجه وأبو داود وابن خزيمة من طرق صحيحة أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا وقال هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم قال ابن المبارك لا آمن إذا زاد في الوضوء على الثلاث أن يأثم فقال أحمد وإسحاق لا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتلى والله أعلم